قف بالخضوع ولادي الله ان الكريم يجيب من ناداه واطلب بطاعته رضاه فلم يازل بالجود يرضي طالبين رضاه قف بالخضوع إن الكريم يجيب من ناداه واطلب بطاعته رضاه فلم يازل بالجود يرضي طالبين رضاه واسأله مغفرة وفضوا إناه مبسوطة لسائله يداه وقصده من قطعا إليه فكل من يرجوه من قطعا إليه تفاه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كاسل الاه فعزيزها وذريها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه هو أول وآخر هو, هو ظاهر هو باطل ليس العيون تراه حجبته اسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الافواه صمد بلا كفء ولا كيفيه ابدا فمن مضراء والاشباه حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفيات ابدا فمن مضراء والاشباه شهدت غرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه وإليه أذعنت العقول فآمنات بالغيب تؤثر حبها إياه سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه طوعا وكرها خاضعين لعزه وله عليها الطوع والإكراه سبحان من علت الوجوه لوجهه وله سلود أوجه وجباه طوعا وترها خاضعين لعزه وله عليها الطوع والاكرام سلعن مذرات الوجود فإناها تدعوه معبودا لها رباه ما كان يعبد من إله غيره والكل تحت القهر وهو إله أبدى بمحتم صنعه من نطفه بشر سويا جل من سواه وبنى السماوات العلا والعرش والكرسي ثم على عليه علاه أبدى بمحكم صنعه من مطفا بشر سويا جل من سواه وَبَنَى السَّمَاوَاتِ الْعُلَى وَالْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ ثُمَّ عَلَى عَلَيْهِ عُلَاهُ وَدَحَا بِصَاطَ الْأَرْضِ فَرُشًا مُثْبَةً بِالرَّاسِيَاتِ وَبِالنَّبَاتِ حَلَاهُ تَجْرِ الْرِّيَاحُ عَلَى اخْتِلَافِ هُبُوبِهَا عن إذنه والفلق والأموه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلاء وكم من مبتل عافاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه كم نعمة لا وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عفاه وإذا بلت بغربة أو كربة فادعوا الاله وناديا الله لا محسن الظن الجميل به يرى سوء ولا راجيه خاب رجاه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عنده وخطاه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه يأتيه ما تذر فيقبل عذره كرما ويغفر عنده وفقاهه.